قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا وانني خفت الموالى من ورائي وكانت امراتي عاقرا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 قال رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم ان سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتعناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاتا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 حملتهم فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع نخلة طالت قالت يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا فكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي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 يا اخت هارون ما كان ابوك امراؤ سوء وما كانت امك بغيا فاشعرت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله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 ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول فانما يقول له كن فيكون اه ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مما شهد يوم عظيم اسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا يَوْمَ يَأْتُونَنا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وانذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر وهم في غفله اذ قضى الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها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 يا ابتي اني قد جئني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون فتكون للشيطان وليا قال ارغب ان تعن الهه يا ابراهيم إلا لم تنتهِ لأرجو منك وهجرني مليا قال سلامٌ عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيًا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيًا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ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 وَنادَيناهُ مِن جانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبناهُ نَجِيًّا وَوَهَبنا لَهُ مِن رَّحْمَتِنا أَخاهُ هارونَ نَبِيًّا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبي وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا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 اَنَّ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِنَّ من حملنا مَّعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا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 تِلْكَ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُمَا مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستغر لعبادته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 لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثًا ثُمَّ لَنَنزُعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ ايهم اشد على الرحمان عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم وَنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذِرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما واحسن ندييا وكم اهلكنا قبلهم من قرن منهم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ إِنَّ الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَا كَانَ وَاطِئَ فُجُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدَّدًا أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَطَلَّ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا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 انما وردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذن الدر الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخور الجبال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 كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إلا آت الرحمن الرحمن نعبد لقد احصاهم لقد احصاهم لقد احصاهم وعدهم عدوا وكلهم اتي يوم القيامه فردا ان